بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن كنا في الدرس الماضي في مسائل تتعلق بالقدس هو أظن العيد إذا بيجي يوم الجمعة العيد معناته سبت أحد أثنين, اثنين ثلاثة بيكون مفيش الأحد درس مش هيك فإن شاء الله من بيكون في درس للي بتتابعوا على اليوتيوب متعلق بالأقصى في الجانب العددي ممكن يأخذ ساعة ساعة ونص درس خاص يكون محل درس إيش يوم الأحد بعد اقتبار بتعطل الدرس يوم العيد نرجع إذن لتفسير الآية ستين من سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. سبق تحدثنا في أكثر من درس في هذه المسألة، لذلك بدناش نرجع بدنا نستمر، لكن خليني شوي. اقرأ قبلها بآيتين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم هذه اللي قبلها فكرة ذلك إذن شو ذلك هذا لاحظوا أنه طب في ممكن بعض الناس في الحياة ممكن يهاجروا في سبيل الله يستشهدوا يموتوا في الدنيا في الدنيا لم يشاهدوا ثمرة أفعالهم أو ثمرت جهادهم أقصد وثمرت حركتهم وسعيهم في سبيل الله ما شافوها مش في ناس من هذا النوع ما في شيء بضيع ما في شيء بضيع في شيء شي اسمه أنه تبذل, تبذل أي جهد في سبيل الله ويضيع بغض النظر أنت شاهدت الثمرة في الدنيا أو لم تشاهد لذلك لاحظوا هون إذا الكلام عن مسألتين مسألة إنه الناس بيشاهدوا طب ما ما فيش ثمرة ما شفناش مات استشهد إلى آخره والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا طيب لا يرزقنهم الله رزقا حسنا هذا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يا اللهنا وإن الله لعليم حليم تمام إذا فش شيء بيضيع طيب و وإيش كمان ذلك بس قبل هيك خليني شوية صغيرة ااا أ... أ... أ... مسألة الرزق إيش الرزق لا يرزقونهم الله رزقا حسنا إيش الرزق هل الرزق عطاء عطاء هل الرزق عطاء فيه منفعة عطاء فيه منفعة هاي بدنا نميز إذا مش أي عطاء هو رزق هو عطاء عطاء فيه منفعة آه فيه منفعة بعض الناس قال كل ما كل ما كان رزق فهو حلال أما لا يسمى الحرام رزق إحنا اللي ممكن البشر يجعلوا من رزق حلال ورزق حرام البشر أحياناً بيكون الله أباه هم بيحرمه أحياناً حرمه هم بيحلله هذا موضوع ثاني إذاً رزق تتضمن عطاء في عطاء العطاء نافع نعم معناه تخرج العطاء غير النافع من كونه رزق وإيش كمان آه والرزق فيه جريان واستمرار اما قديش بجري وبستمر مش قضية هاي انما هو الرزق فيه ايش لوقت لوقت يعني مش فقط عطاء مجرد عطاء وغالبا الرزق يكون فيه جرايان وادرار واستمرار بغض النظر قديش هذا صار ايش ايش ايش هو الرزق وبيكون الرزق في الاشياء المادية وفي الاشياء عالم المعاني كمان يعني مش الله سبحانه وتعالى برزق بعض الناس عقل مثلا او برزقه علم او برزقه شجاعة هذا رزقنا طب هو عطاء عطاء نافع نافع مستمر اذا معطيه عقل اكيد بيستمر فترة معطيه ذكاء يعني معطيه حكمة معطيه كبير رزق إذا ولكن اكثر ما ورد في القرآن الكريم بل ممكن يكون كله اكثر ما ورد في القرآن الكريم ورد كثير يعني هو في الرزق المادي، في الرزق المادي. هذا لما تستقرأ القرآن الكريم، إذا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، طب حسن؟ وعلى فكرة هو وصف الرزق في القرآن الكريم بأنه رزق حسن ورزق كريم، وبيجوز مرقاق رزق معلوم، في غيرهن؟ رزق معلوم هذاك معلوم الآن رزق كريم ورزق حسن رزق كريم رزق حسن حسن لاحظوها حسن طيب ما هو الحسن ضد القبيح أفكرة. الحسن ضد القبيح طب ما هو الحسن درجات في أحسن لا يرزقناهم الله رزقا حسنا ولكن هذا الرزق لو كان التعبير بس حسن طب حسن يعني لأي درجة حسن الحسن ما هو برضو انت الحسن تستحسنه وبتمين له كل شيء تمام الحسن بس لأي درجة لذلك لاحظوا التعقيب وإن الله لهو خير الرازقين معناته شو راح يكون هذا الحسن شو هذا الحسن ماذا اللي بيعطي الحسن هو خير الرازقين خلاص انتهى معناته مرتبه في في الحسن ايش ما نتصورها طالما وإن الله له هو شوف التأكيد خير الرازقين اذا هو حسن في عالم الخير لا متناهي كأنه له هو خير الرازقين مع طبعا هذه الآية هي احنا مشي لابد نفسرها الآن لا يدخلنهم مدخلا يرضىونه واضح الجنة بشكل ولكن خلينا شوي في الرضا هون يرضىونه يرباركم أهم شيء في الدنيا والآخرة الرضا كل الناس بيسعون في الحياة الدنيا من أجل الرضا لاحظوا من أجل الرضا ولكن يبدو في الدنيا مش هيتحقق إيش يعني رضا ما هو أنت حتى في ناس يسعوا مشان المجتمع يرضى عنهم فهم لما يشوفوا المجتمع راضي تلاقيهم ايش؟ نراضيو بده يرضى في الجانب المادي مثلا والراتب والراحة وواواواواواواوا هذه في الدنيا الرضا بمعنى القلمة ما بيكونش لكن وانت بتحصل الرضا إذن هو المطلب الحقيقي للبشر على فكه إنهم يوصلوا لحالة رضا قد ترضى في جانب في الدنيا وين يأتي عدم الرضا في جانب ثاني يعني قد ترضى عن قوة جسدك بس مش عاجبك شكلك <تصفيق> مع أنه الله اختر لك إياه فبالتالي ارضى ومشي أنت مش دارش في الطبقة أصلاً. ها قد يعجبك شكلك وترضى عنه واكتر البنات طبعا بيرضوش عن اشكالهم شو ما يكونن يعني ولذلك بيستغلوهن هذول تبعون تبعونا اه اه اه شو يسموهن لا مش شغلتك هاي شغلتك. انا بدي حالة الشغلة الثانية اللي هو الجراحة والتجميل اه والله وكيلك معظم اللي بيشتغلن هذا الشغل بدخلن في امراضه بدخلن في تشويهات وتفاصيل وينظر يعني نسبة, نسبة وتناسب وبعدين مؤقت مؤقت شوفو احنا مش موضوعنا هذا وشيخوخة مبكرة او يعني يخ... يخ... بس وما اتسهم طيب المهم احنا شو جابنا على الموضوع رضى اه وحتى لو رضى عن شكله ورضي عن رضىش عن جمال صوته بده صوت زي المنشاوي مثلا وغيره طبعا بده صوت <تصفيق> طيب وبرضى يعني عن ولادته انا عارف في منهم شيء منيح وفي ما هلا انا عارف طيب <تصفيق> وبرضه عن الجو يعني الجو اللي بيتحول يعني صيف ولا شتاء بفضل يعني الا شو خذها خذ يعني هو واعظم ملاكم في اللي بياخذ العالمية بيكون ها برضه يعني لما ينهزم لقدام شوي من ملاكم اقوى منه يعني مهم فيش شيء اسمه في الدنيا فيش شيء اسمه رضا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه هون خلاص حصل الرضا انتهى الموضوع كان قال بعض الناس بيسألونا مرات والواحد يستفز بشكل قال يمكن اختراعوا لك اسئله في الجنة في الجنة في هيك طيب في هيك طب الله اكبر المهم بترضى ايه المهم بترضى بكفيش هالكلام وكأنه يعني عندنا التفاصيل إحنا طيب انفذ من النار وخلصنا فهون طيب هناك الرضا هون مفيش لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وإنَّ اللَّهَ الْعَلِيمِ بعلام حليم آه هذا مش ما هو مش تفسيرهم هون إحنا مش تفسير هذه الآيات إنما المقدمة طيب هذول, هذول النوع اللي ما ما بيعار الثمرة ثمرة هجرته في سبيل الله تمام نيجي الآن ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به أي شهم أي يعني آه. تمام برد الظلم ومن عاقب بمثل ما عوقب به ويرد كان عادل فرضوا للمجتمعات كان عادل منضبط وإحنا وإحنا سبق قلنا أنه مفهوم الجهاد في الإسلام شو معناه؟ معناه أنه أنت لما بت بصير في صراع أنت بالذات يا مسلم عندك ضوابط بصوش تتعدى زي ما بتتعدى الأمم الباقية هذا هو الجهاد هذا هو الجهاد ضوابط يضعها الدين للمسلم في سيره في سبيل الله في سيره في سبيل الله سواء كان في القتال أو في غيرها صراع فكري مرات يعني الصراع الفكري مع الآخرين بيزلك مثلا الشرع الإسلامي تجذب عليهم زي ما هم بيجذبوا عليك طبعا هم دائما مش هم مشان يهزموك في الأفكار بيجذبوا عليك في الإعلام انت بجوز تجذب لا مضبوط في هالمسألة بتتعب في... لا إلى آخره هذا مفهوم الجهاد بشكل عام على فكرة ضوابط يضعها الإس... الإسلام طيب ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه وشفنا بغي عليه لا لينصرنه الله وبيننا انه النصر يكون مش مجرد اعانة اعانة في في مواجهة المخالف هذه النصر ما فيش مخالف لا يسمى نصر تمام وفي نصر على وفي نصر من وفي انتصار من وكل هذا تحدثنا فيه تمام لا لينصرنه الله ان الله لعفو غفور وشفنا ايش التعقيب ان الله لعفو غفور يعني متوقع غيره هون جيد االفت الانتباه انه واحنا نفسر نفسر في الآيات دائما ننتبه كيف يتم ختم الآية هون لما قال سبحانه وتعالى وان الله لعفو غفور ما يروحش بالك لا لا شيء ثاني ركز هون انه هالكلام اللي ذكر هون شو علاقته بهذا وقت بنشوف لقدام شوي برضو كيف تختم الآيات تمام طيب ذلك الآن نلاحظوا التعليل سبق قلنا بأنه البشر ملاحظين ملاحظين كل البشر الظلم مرتعه وخيم دائما الظالم المتجاوز والباغي فرد أو مجتمع نهايته وخيمة وبينا شو معناة وخيم كمان طيب الآن ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَأَنَّ الله سميع بصير لاحظوا وشو كمان ذلك بأن الله هو الحق ومنكمل إن شاء الله إذن في لاحظوا إنه إنه إنه المسلم لما بيقوم برد الظلم واحتمال إني أنا أرد الظلم وأرد بأدالة طبعا احتمال أن يتجاوز علي قال لك ما تحسبش الحساب هذا كثير لأنه أنا أصلا إذا, بي... إذا يتم التجاوز بدي أنصرك كيف تنصرني صور النصر معاني هذه قضية الآن تفصيل طيب بس لاحظت تطمين أنه أنت خايف من إيش وذكرنا موضوع وانت بكون عفو ما بكونش عفو وانت يستحسن وانت لا يستحسن العفو مش هيك طيب وقلنا بأنه يعني العفو في غير موضعه وإيش بيكون جهل تمام؟ وبياننا هالكلام ذلك بأن الله يولج ولما تحدثنا في بيولج بدوره بدور العلماء بين معنيين في قضية شو معنى يولج؟ يعني هل هو مجرد الإدخال في مضيق زي ما قال بعضهم يعني الإدخال في شيء ضيق بس هذا مش مفهوم في موضوع الليل والنهار كيف الليل بيدخل في النهار بشكل اشي ضيئ القرآن لما استخدم يولج كثير يعني عدة مرات استخدمها في القرآن بعد الليل والنهار طيب وبعضهم قال لا هو دخول مع اتصال يعني بتصل فيه واحنا ملنا مشان الان نستمر ملنا انه يبدو انه الولوج فيه دخول وخروج حتى يلج الجمل في ثم الخياط يعني في دخول وتجاوز أو تجاوز ودخول شوفها دخول وتجاوز أو تجاوز ودخول هذا الولوج بعض الناس عشان عشان يكتمل المعنى سأل بعد ما كان في درس سابق وحددنا معنا الولوج الولوج قال طيب ما الله سبحانه وتعالى يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إذن شو قابل الولوج الخروج بس أنت عمركم في اللغة قابلتوا الخروج بالولوج طب ليش هو الولوج فيه دخول فيه بس لو كملوا الآية بدلك لاحظوا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج وما ينزل من السماء وما يعرج ومن قال إن النزول يقابل العروج بس العروج نوع من الصعود ولا لأ العروج نوع من الصعود ولا لا؟ آآ بس شو هو العروج ما هو شي يقابل النزول أصلا إلا من جهة إنه صعود بس شو هو العروج تذكر الأحضاء شو هو العروج نفس الشيء هناك يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج طب ما هو كان يرج فيه دخول بس أي نوع من الدخول تمام؟ نفس الشيء لما نكمل آية وما ينزل من السماء وما يعرج بقلش مثلا وما يسعد يعني فيه آه طيب آه إذن غالبا من رجح أن الوروج هو دخول وخروج في أن ولذلك الليل والنهار في حركة مستمرة ما بدخل واحد منهم إلا بخرج وما بخرج إلا بدخل مش هذا هو النيل والنار حركتهم ما بدخل إلا بيكون قائد إيش بيخرج هون الولود يبدو ما بدخل إلا بيكون عن بخرج ما بخرج إلا بيكون بدخل تمام وهذا هو الأذق في فهم قضية طيب ذلك بأن الله يوليج الليل في النهار ويوليج النهار في الليل طيب شو يعني هذا السبب يعني آه لاحظوا في عندنا الله سبحانه وتعالى لما استخلف الإنسان في الأرض استخلفه الخلافة الخلافة أركانها أولا لاحظوا أرض احنا موجودين فيها مش استخلفنا في الأرض أرض إنسان ومجتمعات إنسانية وزمن الزمن شوفوا أهمية إيش هذول الثلاث إذن،, إذن أركان أي حضارة بالدرجة الأولى أرض إنسان زمن وبننا نضيف حتى تكون الحضارة ذات معنى وفكرة دينية بس هذا الآن مش وقته أن يخوض دين دين دين يدفع دين ما كنتش دين الإسلامي يعني دين تمام؟ بعدين مش هذه القضية الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض خلينا نخذ الأرض أولا الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض ما نلاحظين أنه في توازن في خلقها وكل شيء مقدر وكل شيء موزون زي ما ذكر القرآن، بعيدة عن الشمس بميزان، لو زادت نوقي صارفش خيال، الغلاف الجوي وطبقاته بميزان، والإنسان بيجي بيخرب لاحظوا من كل شيء موزون، حركتها بدقة، الأرض على فكرة كل ألف سنة كل ألف سنة هالمسافة اللي قطعتها في الالف سنة تختلف ثانية صوروا لو نخترع ساعة احنا كل في الف سنة بتقدم ثانية او بتأخر ثانية كل الف سنة يعني في الثانية واحد على الف من الثانية شوف الدقة هاي واكيد هالثانية هاي لها حكمة كمان تمام كل شيء. كل شيء لو بدنا نتحدث الان الارض موزون كل شيء موزون طيب واقواتها مقدرة اصلا قبل ما يخلق الإنسان طيب هاي الأرض كل شيء تمام؟ كل شيء تمام نيجي الآل للزمن الزمن بشوف أهمية الزمن أنه فيكم يتخلى عن الساعة تمام؟ الزمن في التحضر والحضارات ولذلك قصة أهل الكاف يبدولي لي هي تعليم البشر التقويم أحسبت أن أصحاب أصحاب الكهف والرقيم وشرحنا الرقيم في اثنين في اصحاب الكهف في الكهف وفي ايضا القيم اللي كانوا ينتظروا يركموا وتعلموا التقويم مش هذا الان الزمن طيب والزمن الم ترى ان الله يوليجوا الليلة في النهار ويوليجوا النهارة في الليل بتشوف دائما بيدخل الناقه وحتى لما بكسر النهار بكسر النهار وبطول الليل بيكون في محلات قاعد بطول الليل وبكسر النهار وبتيجي فصول برضو النهار بكل الليل أخذت منه انت بكل طيب يخذ انت قلت دورك كل شيء متوازن متوازن وفصوله مش فصول تمام تمام آآ بنيجي الآن خلصنا من الزمن نيجي للإنسان نيجي للإنسان آآ هذا الآن الإنسان لازم يكون برضو متوازن في توازن في الحقوق والواجبات في توازن في الحقوق والواجبات توازن والتوازن على ضوء في على فكرة على ضوء عيش التوازن في الحقوق والواجبات في الكرامة الإنسانية مثلا في الكلامة الإنسانية كل الناس زي بعض في الكلامة الإنسانية كل الناس زي بعض لكن عند الله موضوع ثاني إنًا أكرامكم عند الله أتقاكم في الوظائف التوازنرته إشي ثاني إذا في المجتمع في الوضع ما بتخليش الناس متساويين في الوظائف ورجل وامرأة بدك توازن في التكامل الوظيفي بين اثنين مش بتعطيهم نفس الحقوق ونفس الواجبات ها ها لاحظوا انما حسب وظيفته الى اخرين طب هذا كيف بده يصير التوازن طب اليوم في مليون وجهة نظر وفي فلسفات وفي تشريعات والبشر قاصرين في عالم على فكرة في عالم القوانين القوانين الها الاف السنين متتطوروا ولا تزال ايش القوانين البشر لها هالاف السنين بتتطور وبيش بدكو تماما انها اكثر شيء يوغ... اكثر شيء هم مش قادرين يمسكوه يعني في الفيزياء مشو حالهم تمام في الكيمياء تمام تمام في البشر لكن مين قال في عالم العلوم الانسانية وبالذات مثلا في القوانين والتشريعات البشر يعني البشر اليوم عفكرة عن بن خارج لما ل... بتلاحظوا انه القوانين صارت اليوم تراعي الناس شو بدها الناس احنا بنشتغل في القوانين يعني انحضرت ان الناس من انحدر من حضر بالقوانين مشان نلبي واقع البشر طلعت الناس بنطلع مشان نلبي حاجتهم مع انه هو الاصل القانون اللي لازم يوضع من اجل من اجل انه نلتقي في البشر مش ان... مش اذا انهارت البشر القانون ايه... بعض الدول ما... لما جيت قلت لهم ليش انتوا بتبيحوا الزنا بقول لك الناس هيك بدها يعني هو كويس لا يكون بقول لك شو كويس انهيار الاسرة او امراض التناسلية انسة احنا مرة قلنا مرة انا قبل عشرين سالثين اربعين سنة اظنني سألت طبيب مختص رحمه الله مختص في ال قلتها انا في درس من الدروس هذا زمان مختص في الامراض الجنسية قلت له في القرن العشرين كان اظنني بعرفه البشر أربع أمراض كذا وكذا وكذا أما الآن هذا سألوا أنا قبل 30-40 سنة نسيت بالضبط ها أما الآن أظني بقولوا أربعين لي شو أربعين فيها أكثر إيش كل ما يعني الأمراض بتظهر كل يوم شكل جديد طيب مش وقته أقدر ردده أنتم مش معنيين أنتم المهم طيب من السنة الماضية مش هيك السنة الماضية أباحت الفيات المتحدة الزواج المثليين ماذا هيك؟ طيب شو قصتكم؟ والله الناس هيك الناس هيك احنا منشرع شو بدها الناس منشرع؟ وفي دول الآن مخدرات اباحوها ليش هبتت بيحوها؟ مبيتضر ما هي ايضا لا ما هو هالناس بده هيك شو نعملهم احنا؟ منبيع اه هيك صرفت هذا البشر هذول البشر الدين ما هو ما هو هيك القانون الاصل انه يرتقي في الناس يبعد عنهم المفاسد يمى التوازن بين الناس وبالتالي في القانون هذا اللي ذكروا الان انت بردت بعدالة هاي توازن اعتذوا عليك ردت بعدالة توازن عفيت توازن ما هو العفو العفو افكال كمان بمخلصنا تمام هاي توازن لكن انت ردت بعدالة هو رد زيادة ها زيادة يعني خلق القانون التوازن لا ينصر الله خلق قانون التوازن. طب ما هو كل شيء متوازن. خلقت الارض. مو... بدي يقول لكم خلقت الارض متوازنة. خلقت لحظة. ثم معنا لحظه. ذلك بان الله. انتو شوفوا الخلق اصلا. ذلك بان الله يولي الليل في النهار ويولي النهار في الليل. موازن. هاي مستعد ها... طبعا. الارض كلها والزمن كلنا. هل كنت اجعل انسان. شو م... الدين هو نازل ليش على فكرة. الدين نازل من اجل انه يحدث. توازن في علاقات البشر وارتقاء فيها تمام وإذا نجحوا في الخلافة في الأرض كله تمام بعدين بانتقلوا للوظيفة العظمى يوم القيامة وفي ناس يقول شو وظيفة مش وقته الآن ذلك يعني هذا في قانون البشر والتوازن في علاقات الناس بعضها مع بعض ولا ينصرنه الله مشان يرجع التوازن آه ذلك لأن كله كله الله خالكم متوازن. ذلك بأن الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وإيش كمان وأن الله سميع لاحظ بصير سميع بصير ها طب ما هو لقدام شوية راح نلاحظ مين السميع البصير السميع البصير الذي هو الحق الحق سميع بصير بده يقبل يعني ان الطغيان هو يكون القانون في الأرض فلذلك في ناس لما بيشوفوا طغيان بيعسوا ومش قادرين يدركوا انه لما بتشوف طغيان هذه بداية النهاية ايه له اذا شفتوا طغيان بداية النهاية ايه هو اصلا شو خلاه لحد الان ما كانش ظاهر منه الطغيان فردوا مجتمعات ملوك ونواطير وغيره اذا شفتوا من النواطير ظلم استبشروا مش تظنوا انه روحنا بداية لا هم اللي راحوا بداية هم اللي بدهوا يروحوا بداية ذلك بأن الله يولجوا الليلة في النهار فإش كله متوازن ذلك بأن الله يولجوا الليلة في النهار ويولجوا النهار في الليل وأن الله سميع بصير لذلك شو قال لموسى عليه السلام هارون قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى شو يعني اللي بيسمع بيرى أبطل تشوف منه في الآية اللي بعدها في الآية اللي بعدها مين هو أذ... مين اللي بسمع بياره دكتور معي وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله شوف كل ذلك تفسير القانون ليش هذا قانون قانون إذا أنت بتقوم بترد بعدالة ثم يبغى عليك فرد على مجتمع لا ينصرنك الله قانون من القوانين الثابتة اللي لا تتخلف افهمها كإنسان تقول لي طبان انا ممكن اموت وما شوفش الثمرة. ما هو قال من البداية. والذين هاجروا في سبيل الله ثم ثم قتلوا او ماتوا. اه هذا ان حاسبهم. يعني بيخذوا. هم خلينا معكم يلي عايشين على الدنيا. اه? ذلك بان الله هو الحق. هو الحق. وقلنا شو هو الحق افكرة? ما هو الحق فيه? امرين. الامر الاول. الحق فيه معنى الثبات. لذلك ما يقال حق الحق يعني ثبت ورسخ او حق وجب وجب يحق الحق يثبت ويجب تمام طيب هذا معنى المعنى الثاني الحق مطابقة الواقع هاي عندي فكرة مثلا طابقة الواقع فهي حقيقة فكرة الواقع فهي حقيقة. فالحق اذا من جهة مطابقة الواقع. The... طب ايش الله حق? لاحظه. هو... انا كل شيء ما خذ الله ايش قال الشاعر? باطله. باطل. طب ايش الباطل? والحق. اذا الحق ثبات. الحق دوام. الحق استمرارية الحق مطابقة للواقع تمام الباطل مقابله المقابل عدم ثبات المقابل زوال المباط... الباطل عرفوا الباطل آآ آآ كما قلنا زوال عدم ثبات عدم مطابقة للواقع و... وعافية تمام من أسباب عدم مطابقة الواقع هذا أهم أسباب الزوال في الباطل إنه غير مطابق للواقع أنواقع طيب فالله ابتداءا هو وجوده حق يعني هو إذا كل الكائنات تحتاج في وجودها هو وجوده أزلي ولا يحتاج ولا يحتاج تمام ثم قوله الحق من جهتين قوله اللي بيثبت وقوله اللي بحقق المطابق لل للواقع اثنين حكمه حق تشريعه حق وعده حق هو هو حق هو لحظه هو ثبات واستمرارية إلى ما لا نهاية وهو الذي يخلق الحقائق كمان طيب طب طب لما يكون الحق بسمعه بيارا وفي تعدي وفي بغي وهو يسمع ويرى بتقولوا طب ما احنا شفنا ناس قتلوا او ماتوا بدون ما ياخذوا شيء ما هو قال كان انا خليهم عندي ما هو بيني وبينكم بيني وبينكم لو كان فينا الواحد يعني سألني شو قبل يعني ساعه انه اذا قال دعا الانسان بالدعاء الفلاني ذكر لي دعاء هذا معناته يستجاب حتما تصوروا لو احنا متعلمين دعاء كل ما دعينا كبشر فوراً يستجاب هذه بتصف الدنيا دار اختبار وابتلاء وانو بظل كافر وانو اصلا بكون من دارهم يا رب خلص يا رب, يا رب يا رب ايش وهيك يعني ولذلك لما الدين اجقلك الدعاء بمجرد ما دعيت انت انتهى انت اولان اثبت ما هي عبادة وصل ثنين ثنين ممكن يستجاب فوري زي ما استجيب لا ليونس عليه السلام استجيب فوري بشي فوري يعني مش تمام فوري يعني عبين ما شوية هيك آه في داخل الحوت طيب استجيب طيب و... و فوري او مش وقته افضل لقدام شوية او ما هو هذا مش طوى مصلحتك اصلا بدنا نعطيك مقابل هذا الدعاء بدل ما نستجيب لك في الاشي مصلحتك نعطيك اشي ثاني او من اخر يوم القيامة تثاب عليه دعوة ابراهيم بعد ايفه كبسنك اه دعوة ابراهيم بعد بعض بعد بعض. ابراهيم عليه السلام او اه كيف يدرأ شر يدرأ شر ما هو ويدعو الإنسان وبالشان يدعاه بالخير وكان الإنسان العجولة مراته هو لو استجبنا له بطلع إيش ضد مصلحته يا رب جوزني يا جوزني فل... فلان فلان جوزك إياها خربت بيتك خربت بيتك أصلا من يومها وإنت إيش <تصفيق> روح يا أخوي بقت يعني جذابي أبو أبو يوم يومين ثلاثة شهر شهرين وبعدين وبعدين البستها طول العمر مليح استجبنا لك <تصفيق> ها وكان الإنسان عجولا المهم فطيب لا هو يستجيب حتما بس شو يعني استجاب فهمت شو معنى تستجاب وإلا لو كان استجاب يعني على طول خلصنا هذه لا دار اختبار ولا دار ابتلاء ولا شيء وكبنا نعرف الصالح من الطالح من الله من كيف يعني وعيش المجاهد ايش ما في مجاهدين بيستشهدوا وفي بينجرحوا وفي كذا الاخير وفي والناس اللي بيسعوا لرزقهم في كذا وبتعب كذا و... وثواب ما هو اصلا كله هذا ما يضرب تلاع اذا اما انت بتدعي يعني بتتعبد ولذلك هو مخ العبادة دعاء مخ العبادة لانه اللي بيدعي معناته على يقين انه هناك رب يسمع ويستجيب تمام؟ طيب الآن ذلك بأن الله هو ديروا بلكم هو هو الحق معناته غيره لا وهذا الواقع أنولي أنولي يعني مين اللي يتسم بالثبات فينا ثبات ايش تمام شفنا كنت طفل وهي كستير وين الثبات وبعدين ما هم بينكلوك على المكبرة بعدين وين السبات؟ وبعدين كثير بتثبت على قولك ولا بتغير وبتبدل وكثير بتثبت في مشاعرك ولا بتغير وتبدل وكثير هو بس هو لحرب أعفت هو لوحده هو ذلك بأن الله هو الحق يا عجيب هذا القانون اللي, اللي الله سبحانه وتعالى بده يأقده ويبين أسبابه أسباب إنه لازم يحصل انه اللي ذكرناهم بما في ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل كل ما كان من دون الله فهو باطل سواء بتعبدوه او بيوالوه او بيستنصرو او بيستندوا انه وبيعتبروه ركن وتفاصيل كل هذا ركن ايش يا ما جواسيس ركن لدول العظمى واكلته الدول العظمى مش شيء ثاني مش هيك ويمكن يستخدموه كمان في مصالحهم ويهدروا مصالحهم ما تستند لمن انت؟ لمن انت؟ إذن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل مش غيره وأن الله هو العلي الكبير مش كلنا دائما من نشوف شو بتنتهي الآية العلي الكبير قبل ما يعلو الطعاق مين العلي الله واحد منهم لا هو فايش يعني هذول اللي بيعلو <تصفيق> ايش اللي بيعلو ايش يعني انا بدي شبه زي ايش اطفال بلعبوه ابو اربع خمس سنين ستة وانت هيك بتقعب بتراقبهم ها وكيف واحد فيهم قال يعني بيتسلط على الجميع وبيطغى على الجميع هذا بتصير تضحك انت يا اخي يا طمني يا ولد انت يا, يا ولد بيطغى قال على انت طب ما هي نسبة تناسب عادي شوف اللانهائيه القوه اللانهائيه والعلي الكبير طب ايش الفرق الان علي وكبير علي كبير آه صحيح اليوم إحنا كنا في درس ااا ما هو إحنا عنا درس تفسير دائما هذا من سنة 1998 أظن مستمر عندنا درس تفسير في مركز نوم كل يوم أحد من الثلاثة ونص إلى الخمسة كل أحد هذا لا يصور الدرس المهم فاليوم كنا في درس صحيح فاجت الآن مناسب إنه نعمل تفريق في بعض الألفاظ اللي بحثناها في الدرس بعض الألفاظ واللي, ل... واللي ذكرني فيها الآن علي علي خلينا في علي ابتداء علي العلو لما تقول علو فيه أولا لحظه فيه رفع و ثمو العلو رفع تمام كلمة علي لا تعني لا تعني انه كان في وقت من الاوقات في وقت من الاوقات دون هذا ختت توضح اكثر عالي هو اثبات اثبات انه ايش في في في في علو وسمو اثبات لكن لما باجي بقول دققوا معي الآن لما باجي بقول ارتفع ورفعه معناته شو كان قبلها شوف كان قبلها سفول إذا كلمة رفعة ارتفع ورفع بعده إذا رفع بعده وضعه وارتفع بعده إن كان إيش فحتما كلمة ارتفع شو بتعني إن كان أسفل يعني في يعني لاحظ التخفيض الخفض إذا إذا لاحظوا ممكن أرفع أنا في السعر أو شو أعمل أو أخفض لما برفع بالسعر معناته كنت في مستوى هو الآن صار اسمه أخفض يعني إذا الخفض من الخفض إلى ما هو آه لكن العلو لا هو عالي بس عالي هو عالي بس هو لحظه هو مرتفع خلاص انتهى معناته في في انخفاض وارتفع في خفض ثم آه درجة الحرارة كن قالوا درجة الحرارة ملتفعة شو معناته ك... كائن في خفض وإيش ورفع طيب ولما نقول لحظه لما نقول نزل دقكم آية هذا اليوم من بعض الألفاظ اللي مشان بلد نستخدمها في إيش في فهم القرآن لما نقول نزل بيكون اتجه ذهننا إلى نقطة البداية من فوق لتحت نزل طب وصعد صعد, صعد هل قلتنا نبين صعد بس بس من تحت لفوق نزل معناته ذهننا وين رايق نقطة فوق نقطة البداية فوق هذا نزل طب وصعد نقطة البداية تحت بدي ارتفع طب ارتفع معناته كاين منخفض تمام طب نشوف الان ايش الفرق بين صعد وهذي اليوم تحدثنا فيه بمركز نون صعد وارتفع صعد وارتفع ارتفع بعد الخفض وصعد الى نقطة محددة لازم يكون في نقطة لما الواحد يصعد الدرج مشان يوصل إيش الغرفة وكان الكلام المطروح في الدرس اليه يصعد الكلم طيب يصعد الكلم لحظة اذا وين وين من المقال في في في مقال ايش إليه مين؟ الله ولذلك قدم إليه نقطة نقطة إيش؟ النقطة اللي فوق اللي بده إيش يصعدها إذا صح تعبير نقطة مثلا ف... فهو الصعود بشكل عام إلى نقطة الصعود إلى نقطة والارتفاع بعد الخفض والنزول من نقطة فوق تحت والصعود من نقطة تحت في اتجاه نقطة فوق طب والهبوط نتدقق معي الهبوط اللي هو ضد السعود الهبوط الهبوط بيشير الى مكان الاستقرار بعد ان كان فوق وين استقر يهبطوا مصر مصر تمام يعني اذا الهبوط بيروح الذهن مكان الاستقرار وين هبطت الطائرة هبطت في المدرج فالهبوط فلي بسموه مهبط مهبط لانه مكان الاستقرار الهبوط بروح ذهنك لمكان الاستقرار الصعود هو ارتفاع في اتجاه نقطة ده يتدقيق معي ارتفاع في اتجاه نقطة طب والارتفاع بعد انخفاض ما ليش علاقة بنقطة الصعود اللي له علاقة بنقطة والارتفاع مجرد من انخفاض ما أعلى. تمام شو ظل من الالفاظ اذا عندنا صعود الى نقطة وارتفاع معناته من انخفاض وهبوط مكان الاستقرار من اعلى ونزل واستقر الهبوط هذا على فكره من نحدد المعاني بيصير وين ما تسمعها في القرآن طيب طيب الان هذا كان اليوم بحث اللي, اللي اللي ذكرني فيها علي شو يعني علي اه ما فيش قبلها شيء هو علي هو علي ابتداءا فيه سمو وارتفاع وفيه أيضا معنى على فكرة الهيمن والسيطرة لأن يهيم هو العلي هو المسيطر المهيمن مالك كل شيء علو علو تمام القانون هذا على ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله علي هو اه هو بالتالي بتلاحظوا اليوم وانتوا تسمعوا التحليلات في الاصار ومصارش في امريكا دخلت روسيا وكذا لانه احنا الناس يعني اذا ما كانت فاهمة الدين تماما ومضر كانه الخالق هو المتصرف في كل صغير وكبيره بيصيروا بي بي بي زي الوثنيين يعني بي يعني بي الواقع بالواقع الواقع المحسوس هيك بيضغط على حسهم زي ما كان الواقع زي ما كانت ال الامة الوثنية بتحط قدامها الآلهة مشان ت على فكرة ويجملوه كذا مشان يسيطر على مشاعرهم أمامهم هيك هيك محسوس ها لذلك ديروا بالكم كل ما ارتقت الف كل ما ارتقت الفكرة بده الإنسان يبعد عن الوثنية كل ما نحط الفكرة بصير يقترب الوثنيات من ضمن الوثنيات إيمانك بالطغاة وشعورك ان هذول الطغاة لا يزولوا وهذول وجودهم ثابت وانت مش مدرك وانت اصلا لو رجعت في التاريخ كان شفت اكم طاغي بطش فيه لو رجعت في التاريخ وشفت اكم طاغية بطش فيه ادرس واكم ام استكبرت فبطش بها تمام؟ ارجعوا للتاريخ فتاريخ درس ها؟ هذا اللي مش مستيقن ذلك بان الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو لا لي الفرق بين علي كبير أن العلوم فيه ارتفاع وسمو وهيمنة مش مقبولة الهيمنة من البشر إذا الله له الكبرياء أنت ما يجوز كلك الكبرياء بصفتك إيش يعني تتكبر هيك يعني إيش المسوّغ لما يكون الله سبحانه وتعالى قوة مطلقة خالق واهب مسيطر على كل ذرة هو المتكبر إيه أنت بتتكبر صفتك إيش وإذا صار حصير بول معك شو بتعمل إيش تعمل يعني <تصفيق> يا متكبر آه طيب تمام ولذلك هو العلي الكبير الفرق بينهم ان العلو ارتفاع والسمو وهيمنة وسيطرة وقاهرية علو تمام؟ لانتوا تعرفوا دايما الناس لما بيعبروا عن السيطرة بيستخدموا الفاظ كلها فيها علو السيطرة لان الناس بسيطروش من تحت لفوق الناس بس بسيطرون مثل من فوقتها تنشأ اللغة بصيروا يفهموا شو معنات عالي وعلوم والعلوم والعلوم منه ما يكون لحظه والعلوم منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق لكن هنا قدمت ما هي الخالق هنا. ذلك بأن الله هو الحق خلص الحق انتهى فهمنا؟ وأن ما يدون من دونه هو الباطل فعلو أهل الباطل علو سلبي وأن الله هو العلي الكبير طب الكبير ايش الكبير فيها عظمة عظمة في ايش عظمة في ايش لحظه مثلا كدرة مطلقة كأنه يعني كأنه اتساع لأنه لحظه الكبير فيه ايش كأنه اتساع إلى،, الى متى الى اين الى اين وهو ممكن نوصف في المادي نكون كبير بس الكبير الحقيقي مين لذلك ده ما انتم بتقولوا الله ايش اكبر احنا سبق قلنا انه الله اكبر هذا هذه بدينا على نهائية نهاية ليش؟ لأنه كل ما كان فيه كبير الله أكبر كل فيه كبير الله أكبر كل فيه كبير الله أكبر وهذا مفهوم لا نهائي إذا الك الكبير في ذاته وصفاته. أما لاش علاقة بالهيمنة؟ ما لناش علاقة بالارتفاع؟ ما لناش علاقة بالارتفاع والهيمنة؟ إن علاقة كبير في القوة يعني كبير في العلم كبير. في صفاته كلها كبير في ذاته كبير الى اين الى اين كل ما تصورت كبير هو اكبر هو اكبر هو اكبر اذا انه مفهوم لا نهائي وبالتالي هو من شعار الامة الله اكبر مش الله كبير نقول نقولش الله هو كبير اكبر بس هو الكبير الوحيد هو الكبير الوحيد عند الحقيقة وبالتالي كل الباقي كله صغير، والله انتبهوا الان والله ينظر على فكرة، يعلم هناك قال سميع بصير بس كمان هو متطلع على النوايا، لانه هناك في موضوعنا ما فيش مش القضية مش النوايا، متطلع على فكرة شو عندك هون عنه قديش في هون ثقة؟ يبدو بعاملك بعاملك يعني هذا اشي لا يتصنع انت بتقدرش تصنعه لانه هو سبحانه مطلع مطلع فانت ايمانك انه كبير لوين لوين انت مؤمن انه كبير لوين في عندك ثقة يعني وقلبك مستقر بهذه الحقيقة يبدو على قد هبعطيك يعني يعني مسألة انك تضحك بكلمات هذه مش قضية تضحك على البشر في كلمات تقول الله كبير نحن نثق بالله نحن نتوكل عليه ها وبعدين ولو دخلنا يعني جوا وهون كمان ايش يعني طب هذا كيف بيحصل على فكرة طب كيف بدو يحصل هذا عندي هذا أنا بقدرش عليه اني احصل هذه الثقة الكاملة الثقة الكاملة والقناعة الكاملة هذه مش كبسة زر آه لذلك هو يبدو بقدر ما انت تقبل عليه بقدر ما تعرف تمشي في البرنامج ما هو من وضع البرنامج على أفريقيا مين اللي وضع لك البرنامج في الحياة هذه صلاة هذه زكاة هذا صوم هذا هذا قيام هذه نوافل هذه كذا هذا كذا بعدين ابعد عن كذا ابعد عن كذا خذ أيوة, ايوة طيب إذا, إذا إذا أخذت البرنامج وصار وصار عندك ثقة تمام لذلك الصحابة على فكرة من يقينهم ما كانش يوقف في وجههم شيء لم يعرف التاريخ مثلهم اطلاقا. التاريخ كله ما عرفش. اشي خارق. دائما هم الاقل في المعارك. اقل عتاد واقل عدد. اقل عدد واقل عتاد. وتنهزم امامهم الامبراطوريات. امامهم بشكل مذهل. مذهل ما عرف التاريخ مثلهم. اه لانه كانوا على فكرة اه ربيين من الاستاذ ما هو. من الاستاذ من المعلم. من الملهم اللي كان الرسول شفوه وتربوا على ايديه وايقنوا تماما ايقنوا تماما خلال التعامل معاه ايقنوا تماما ما كانش يفقد في وجههم اشي شو ما يكون عددهم واشي خارق ثلث قبل ومتين الف قبل ومتين ما ب... لا يصدق في بعض الناس انا لذلك مرة نزلت للناس قلت لهم بلاش متين مية وها بتقول التاريخ بقول ميتين مو خلينا نقول مائة ثلاث آلاف مقابل مئة ألف ويانا معارك كانت بهذه الطريقة وما فيش ولا حتى الأسلحة مش مثل أسلحة الرومان ولا أسلحة الفرس ها إمبراطوريات هائلة وكله يروح شو هذا إيش هذا لأن الله بعطيهم على قدم ما في هون هون هون هون بتاخو لهم الخوش هم بيقولوا قالوا ولا يعني فعلا واثقين فعلا واثقين ثم انتم واثقين انه هو هو المتحكم ولا ايش واثقين هو المتحكم ولا ايش ايه شوفوا اللي بيكون بوصل لدرجة الثقة يرى من الله عجب يرى عجب يرى عجب لا يتصوروا البشر اه اذا طب كيف حصل هذا برد نرجع هو واضع البرنامج هو واضع اكبر برنامج برنامج جو تفصيلي في القرآن والسنة انت قديش قريب قديش بصير عندك ايمان وثقة ايمان وثقة وبعد هشوف ويا ما سمعنا عن السلف الصالح وكانوا يرووا عن, عن, عن الناس وصلوا درجة في الثقة والايمان والتصديق يأتوا خوارق اليوم بصدقهاش الناس بصدقهاش الناس لان هالمسألة مش متكلفة المسألة المسألة الله سبحانه وتعالى بهديك وهو الذي ينعم ينعم مقابل ايش انتبالكم تثق تثق, تثق بالله الثقة الكاملة ويخذلك نرجع اذا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير اذا لاحظوا إذا في طاغية بيظن نفسه كبير فالله أكبر وإذا بيظن نفسه عالي ما أتي أسألوه ما بيعرفش هو إنه فيه هو العالي تمام؟ شو اللي بعدها ألم ترى؟ إيش ألم ترى؟ عجيب لا ذلك بأن ذلك بأن ذلك بأن ذلك بأن, ذلك بأن ألم ترى؟ يعني مواجدة تشتصديق هذا الكلام فيه ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخدرة ان الله اه شو لو قال ان الله على كل شيء قدير بتفهم الآية هاي اللي هي برد عيد الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتسبح الارض مش فاصبحت الارض ان الله لطيف خبير. ان الله لطيف خبير. هي اللي بتخليك ت... الان تروح في موضوع اه اه ترى ان الله. لو انه بد لو لو, لو الله سبحانه تعالى يريد ان يبرز ان, يت... أن, ي... أن يلفت انتباهك للقدرة كان قال كان انهل الآية بايش? بايش الى علاقة بالقدرة? لو بدي يتكلم عن حكمة الصناعة كان بنهي الآية بايش? مش وعن زي سمع ما بدوا يتكلم عن القدرة نشوف نهاية الآية بدوا يتكلم عن الحكمة نشوف نهاية الآية بس شو نهاية الآية هون لاحظوا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير آه نشوف نضككوا معي القانون هذا كله ليش أنتم ما لحظتوش شو هؤلاء اللي لاحظناه انه كيف الله سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء وجعل الماء سببا في حياة الارض وازدهارها وهكذا الدين مش احنا قلنا في في الحضارة في عندكم وقت وفي انسان وفي ايش ارض, أرض وقت وانسان طيب انتم ما شفتوش قانوني في الارض دائما الله سبحانه وتعالى بشبه الدين بالماء الذي ينزل من السماء آيات كثيرة مش هيك؟ لذلك يقول لك هذا القانون اللي قلته ذلك بأنه ذلك ألم ترى انت اللي مشوفتوش ألم ترى طيب بدو تتكلم عن القدرة لا بدو تتكلم عن الحكمة لا ولا عن ايش نشوف نهاية الآية طب نشوف لاحظوا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة عفكرة في فرق لو قال هون على السريع وخلينا بهم مش شوية فرق على السريع لو قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة لا هو شقال لاحظه سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة شوف الفرق بينهم نشوف لاحظه لما أجي أقول لك أنا ألم ترى أني أعطيتك فتنفق يعني ما شفتش كيف لما أعطيتك هياك بتنفق لأنه جيتني أخبار أنه هاي كل يوم والثاني بنفق هون وهون وهون بعطي فقرة لما أعطيناك من كله علم ترى أني أعطيتك فتنفق إذن, إذن إذن هو بينفق قائد بس لو قال على فكرة أنا ألم ترى أني أعطيتك فتنفق آه هاي بتدل على أنه ممكن بنفقش هو بك اني بدي اقول له الم ترى اني اعطيتك فالشأنك ان تنفق من اجل ان تنفق كان بنفقشو فهاي فتصبحوا بدي يقول لك انه الماء الذي نزل سبب سبب وهذا السبب يتكرر فجاب في الفعل المضارع فتصبحوا اذا هو سبب الم ترى ان الله انزل من السماء ماء طيب انزل ووجدوا قانون ونزول وكل شيء فتصبحوا فيصبح هو قانون انه الارض ب... بالما ايش تحيا وتزدهر ونفس الشيء الدين الدين على فكرة و... ومن ضمن الدين الشيء اللي متعلموا الان وقضية ذلك ومنعاقب والتفاصيل هاي كلها يعني بمعنى اخر انه الله نزل الدين والقيم هاي من اجل حياة البشر ومش بس حياة وازدهار لانه هو مش بس قال احياها وتصبح الارض مخضرة وعلامات العلامات ال... ال... الازدهار هاي ايش الخضره تمام فبالتالي نفس الشيء يعني بمعنى اخر احنا نزلنا لكم ماء وانتم وت... شفتوا قانون الماء والارض المخضرة اللي هو قانون مستمر لانه فعل مضارع فتصبح هذا استمراريه و... و... ولما استخدمت تصبح اذا انزال الماء سبب انتبه لانه هو سبب في والدين هو سبب في حياة والزهار والمجتمعات ومنها القوانين اللي بتكلم فيها ومنها قانون الشهامة واللي بكون شهم والأمم التي تجاهد بحق وتكون عادلة ويبغى عليها لا الله انتوا ما شفتوش ليش في قوانين طيب هو الله الحق وكذا مش وهو العلي وهو الكبير علم ترى ما شفتوش يعني في القوانين وكثير ما ترب لك الصورة كثير ما يقرب لك الصورة المعنوية في قضايا حصية الرسول شو صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اي اعطاك بالجسد المؤمن اللي المؤمن كالبنيان المرصوص وهذا كثير هذا كثير في الدين على فكرة القوانين المادية بشان اتقرب لك المعنى ليش انتو ما شفتوش تصرفي محسوسات في انزال الماء واهياء الارض وجعل الماء سبب ونزول الدين ومبادئه هي ماء الحياة للأفراد والمجتمعات وازدهارها ولكل كل الكلام عن الحضارة أصلا وإحنا قلنا أركان الحضارة أركان الحضارة شو قلنا أرض وإنسان ووقت وهيها فيه ثالثة الرابعة اللي قلناها الدين فإذا الدين حق معناته الحضارة تتسم بسمة الحق ممكن الدين يكون في باطل فبتيجي ذهب الحضارة فيها نقصان وفيها ايش؟ عوارض مرضية وفيها هو بالاخير تنهار بالاخير بتنهار فبالتالي اذا ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة طب ليش انتهت الان احنا قلنا قلنا بنا نشوف شو نهاية الآية مشان نشوف انه هو بدي يتكلم عن القدرة لا عن الحكمة لا ولا ايش بدي يتكلم ان الله لطيف خبير كيف لطيف اه لانه انت بتشوفوا لما بينزل الماء انت بتندشه بعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين ما بتشوفوا الا اخضرار واوراق وثمر وكذا كيف صار هيك كيف صار هيك بلطف ايش بلطف يعني الامور مشت برزق ولذلك في الدرس الماضي او اللي قبله مش تحدثنا عن قضية قول يوسف عليه السلام ان ربي لطيف لما يشاء يعني بتحقق النصر وانت و... بس راقب الواقع كيف انت لما تراقب النبات اتراق... اذا بتصور كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ممكن تدرك الخفة هاي واللطافة اللي بتم النبات فيها نفس الشيء في قضية هزيمة الباطل تبوها نفس الشيء في هزيمة قضية الله لطيف وخبير طب شوه الخبير احنا سبق قلنا الخبرة فيها فيها معرفة بكل هالاشياء ودقة دقة المعرفة والاحاطة الكاملة هذا بسموه خبير دقة في العلم إحاطة كل هالأشياء كل هالأشياء، فلأن الله خبير في المجتمعات البشرية والنفوس البشرية والأفراد والمجتمعات وهو وضع القوانين لأنه خبير هو بحقت اللي أنت لأن بعضكم بيقول لا ينشر الله الله وين ايوه انتو مش مانتبين انتو صوروا صوروا خذوا لكم مقاطع من العقد الاول العقد الثاني العقد الثالث وطلع هيك على السنين وشوف لانه بيحقق هذا بلطف ايش يعني اللطف؟ وهذا سبق قلنا شو معنى اللطيف فيها دقة فيها رفق رفق مثلا اذا الله سبحانه وتعالى بيسر لك انو العبادة انتو دككوا معاي اذا بشفت حالك هيك العبادة ميسرة ميسرة اليك وسهلة سهلة عليك. معناته الله سبحانه اللطيف بك. لطف فيك ايش يعني? يعني ادخلت الامور بلطف ودقة وانت فصار تكونش بالنسبة اليك سلس. طيب واذا وجدت انه انه انت تقوم بالعمل تماما كما هو مطلوب هذا يسموه توفيق. هذا وفقك. انه قمت بالعمل كما هو مطلوب يسميه توفيق. اما اما اللطف فيك اذا صفت الامور سهلة. فالله سبحانه وتعالى قوانين وعافيتنا في المجتمعات البشرية. قوانينه بتكون ايش الواحظة شو انها الآية ان الله لطيف يعني بدي يقول لكم انت يعني بتقولوا طب مش شايف مش شايف انت مش شايف انت بدي يكياها بسنة وسنتين يعني طب لا اقول لك ادرسها انت سنين طويلة وشوف لي تحقق كل ما تحقق لانه لطيف برفق وبتخلع وبديقة وطبعا وبيكون اختبر عباده من هون ومن هون لكن في النهاية تحقق في النهاية تحقق ولذلك بقول دائما وانا مستاتم مستقبل الامه نحو ايش الصح لكن كثير من الناس بيكونوا مطالبين لانه مش مدركين انه لطيف خبير يعني بزركر هيك بدي اقولها بالعاميه بزركر لكم اياها بهدوء شوي شوي شوي شوي عبين مع هالطغاه ولما بتشوفوهم على فكره لما بتشوفوهم الطغاه الان بيستكبروا هيك وبيفضحوا حالهم وبيفضحوا في العالم وكذا وبظنوا انهم سيطرة هذا من مكر الله وهذه اللطافة هيك اللي بزرقوا لهم إياها من هنا ومن هنا بالأخير ما بتشوف اللي كل شيء تمام بس بشرط برضو تكونوا انتم تمام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم